ثمود وقوم لوط وصحابي الأيكة هؤلاء الأحزاب إن كلهم إلاك كذب الرسل فحق عقابي وما يوم وقالوا ربنا عجل قطنا قبل يوم الحساب اصبر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 السماء والأرض وما بينهما باطل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَنْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي الْأَرْضِ أم كلف الجار كتاب انزلناه اليك مبارك اليد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 طاغين الاشياء